والالْأَو أَ الن نََ ذَّ إلَهِ مُر الملَ إكَ وحشرنا وكذلك كان جاء ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفكدة الذين لا بِالْآنَ خِيرَتْ يَوْلِي رَضًا وَلِيَقُ تَرِفُ مَا هم الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَلْمُونَ أَن نَّغُومَنَ دَجَلُومَ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فلا